إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يسلو علينا ما يتيسر من سورة البروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سما اذا تلبث جوعا من من واليوم الموعود, واليوم الموعود وش Lä av, Daniel> av wow ah er ökdöd Lä av er multimod shuhud. الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد وَمَنْ لَمْ يَتُوبُ فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَقُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّهُ يُحْسِبُ إلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة البروج تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباصط عبد الصمد